بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون وكم من قوة أهلكناها فجاءها بسنابيات أوهم قائلون وكم من قوة أهلكناها فجاء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 119. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 110. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فنقُصَنَ عليهم بعلمٍ وَمَا كُنَّ غائبينُ والوزن يومئذ الحقُّ والوزن يومئذ الحقُّ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشٍ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور خلقناكم من طين فصوّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك, قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خيوم منه خلقتني من نار وخلقته من طين. منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم إنك من المنظرين. قال فبما أغوتني لا أقودن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغوتني لا أقودن لهم صراطك المستقيم. ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولا تجد أكثرهم شاكين. ولا تجد أكثرهم شاكين. قال خرج منها مذوم مدحورا. قال خرج منها مذوم مدحورا. لمن تبعك منهم لا أمل أن نجهنم منكم أجمعين.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 قَالَ فَاسْقُوهُمَا وَلَمَّا شَرِبَا ثَمَّا جَاءَتْهُمَا تَسْعَى مِنْهَا جَنَّتَانِ قَالَتْ هَذِهِ جَنَّتَانِ لَمْ نُطْعِمْهُما وَلَمْ يَشْرَبَا قَالَا فَاذْهَبَا إِلَىٰ رَبِّكُمَا فَمَا قَضَىٰ لَكُمَا فَقَدْ أَحْسَنَ لَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وقال ما لآكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن صحيحين بدا بغرور بدا لهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وقفا يخصفان عليهما من ورق الجنة أَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَلَتَّ لَهُ مَا سَوَّآتْهُ مَا وَصَفَكُمَا يَخْصِيتَانِ عَلَيْهِ مِمَّا الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عذو مبين وَنَادَاهُما رَبُّهما أَلَمْ أَن أهْدِكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قاله بقوم بعضكم لبعض النادون ولكم في الأرض مستقر ومتع إلى حين. قاله بقوم بعضكم لبعض النادون ولكم في الأرض مستقر ومتع إلى حين. قال فيها, تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا قد أنزلنا عليكم لباسا ورثوا آتكم وريشاء ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 119. الشَّيْطَانِ كَمَا أَخْرَجَ أخرج مِنَ من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما 110. إنه يراكم مِنْ حَيْثُ من حيث لا ترونهم 111. يراكم هو وقبيلوا من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا وَإِذَا فَعَلُوا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون, اتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. كما بدأكم تعودون. كما بدأكم تعودون. فريق هدى وفريق حق عليهم الضلاله فريق هدى وفريق حق عليهم الضلاله إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم محتذون إنه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 من كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 يا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغية بغير الحق وأن تشركوا بغير الحق وأن تشركوا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ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 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يَخْشَوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَخْشَوْنَ عَلَيْكُمْ أَهْلِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يَقُولُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ كَلَّا أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله حتى إذا جاءتهم رسلنا, إذا جاءتهم رسلنا يتوفون قالوا أينما كنتم ترون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 ودخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة اللعنت أختها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 وراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت 111. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 112. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 كبو الناس فتَّحُ لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القيام وكذلك نجز المجرمين وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مناهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين وكذلك نجز الظالمين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 وَقَالُوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان هدانا كنا لنهتدي لَوْلَا أَنْهَدَنَا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. ونود أن تلقوا الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون. ونود أن تلقوا الجنة. رَسْتُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا وَنَادَى أَصْحَابُ الْ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 وهم الا فتة ما هي على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا وهم بالاخره كافون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا وهم كيكتي يقول حجاب و حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. ولادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوها وهم يطمعون.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 ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونه بسماه قالوا ما أغن عنكم جمعكم ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونه بسماه قالوا ما أغن جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون آه أولى الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته الله لا الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ادخلوا الجنه ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ونادى أصحاب كفِضوا لنا من الماء أو مما رزقناه. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم اهما ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا ننساهم كما نسوا لقاء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 ونَقَرِّجَنَّهُم بِكِتَابٍ فَأَصَلَّنَّهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَالْيَوْمَ ظُرُونَ إلَّا تَأُوِيلَ هَالْيَوْمَ ظُرُونَ إلَّا تَأُوِيلَ يَوْمَ يَأْتِيَهُمْ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه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 اَأَشْكُو لَنَا أَم نُرَدُّ فَنَمْنَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَرْحَسِئٌ أَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قَرْحَسِئٌ أَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان رَبكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ نَهَارًا إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استوى وعلى العرش يغشى الليلا انها يغشى الليلا انها رياضه له حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره يغشى الليلا انها رياضه له والشمس والقمر والنجوم مسخره بامره الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا 129. قلع ربك تضرعا وغفية إنه لا يحب المغتدين انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين إن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 118. فقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات 119. فحتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبوث لا يخرج إلا نكذا. والذي خبوث لا يخرج إلا نكذا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 121. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 122. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 123. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أواجرتم أن جاءكم ذكر من ربكم فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوماً عميمين. إنهم كانوا قوما عادين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله من إله غير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 إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لي. يَوَاكُمْ أَوْرِثْتُكُمْ أَنْجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى الْعُلَمِينَ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق رصفا فاذقوا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذقوا آلاء الله لعلكم تفلحون قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا قَالُوا أَجِئْتَهَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ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 أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أتجادلونني في أسماء ها انتم واباؤكم ما نزل الله بامن سركون فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا الذين معه برحمه منا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقطعنا دابرا الذين كذبوا وإلى ثمود أخاهم صالحه قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. هذه ناقة الله لكم آية. فذروها تأكل في أرض الله. فذروها تأكل في. ولا تمسوها بسوءٍ فيأخذكم عذابٌ أليم. ولا تمسوها بسوءٍ فيأخذكم عذابٌ أليم.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 لكم خلفاء من بعد عهد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها كصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاذكروا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 تضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قالوا قال الذين استكبروا انا بالذي امنت به كافرون قال الذين استكبروا انا بالذي امنت به كافرون فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فعقروا وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إنا بما تعيذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لا الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون, أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجون وريتكم وما كان جوابكم إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتقرعون إنهم أناس يتقرعون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وانصرنا عليهم مطرًا. وانصرنا عليهم مطرًا. انظر كيف كان عاقبه المجرمين وانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى من ين اخاهم شعيبا والى من ين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان لكم يهود الله ما لكم من اله غيره قد جاءت بينه من ربكم قد جاءت بينه من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. فأوفوا الكيل والميزان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 ولا تقعدوا بكل صيغات تؤيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها يوجع. وذكروا إذ كنتم قليلين فكثركم. وذكروا إذ كنتم قليلين فكثركم. وانظر كيف كان عاقبة المفسدين وانظر كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا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 وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذن في ملتنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنون عك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال أولو كنا كارهين قريفت رينا على الله كذبا إن عدنا في ملكون بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أيشاء الله ربنا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أيشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وسيام على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان انت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحث وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملء الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كان يغنوا فيها كذبوا شعيبا كانوا هم كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها وما أرسلنا في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علهم يضرون إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علهم يضرون ثم فبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ القرآن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بُحُونًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بُحُونًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء أصابناهم بذنوبهم أو لم يهدي الذين يرثون الاغظم من بعد اهل آلا لو نشاء قصرناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعضهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. ثم رأتنا من ذلك موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حقيقا على الا أقول على الله إلا الحق حقيقا على جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئ جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملاء من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. كَرِ كل ساحر عنيم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لا أجرا ان كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لا أجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا قال ألقوا فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَغْرَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَغْرَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هيت القف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اول القح وبطلنا كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين تغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين والقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال في آمنتم به قبل ان اذن لكم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 مدينة تخرج منها أهلها، فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين. لا ان ايديكم وارج لكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قارون ان الى ربنا منقلبون قارون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما تنقم منا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك والهتك وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدرك والهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قال موسى قوم استعينوا بالله واصبروا قال موسى قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين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 قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ الأرض فينظر كيف تعملون قال عسى ربكم أن عَدُوَّكُمْ عدوكم ويستخلفكم في تَصْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَاَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ نَسْتَنَاهَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ السَّيِّئَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن معه وإن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما طائر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 والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلني عليه مكتوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 فلما كشفنا عنه الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أنت قلنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.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 وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صروا ودمرنا ما كان يصنع في الأعوان وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا ما كان يصنع فرعا وقوه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرُّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ لهم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم اله ا وهو فضلكم على قال اغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من ألف العون يسوونكم سوء العذاب وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آَلِفِ الْعَوْنَ يَسُوونَكُمْ سُوءَ الْعذابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.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 لَنَا مَا أَسْقَى قَدْ سُبِقَ نَكْتُبُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وكتذنَّاهُ في الألواحِ مِن كل شيءٍ نوعَةً وتفصيلاً لكل شيءٍ فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومكَ يأخذوا بأحسنها فخذها بقوة وأمر قومكَ يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق و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 يا روس بيله رشد لا يتخذوه سبيلا وإيا روس بيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون هل يجزون الا ما كانوا يعملون وَاتَّخَذَ قُومُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ مَعِينًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ وَاتَّخَذَ قُومُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ مَعِينًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِي سَبِيلًا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 هم قرظوا قالوا لئلا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوننا من الخاسرين. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِسَمَاء خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى قومه غبنا سفا قال بسماء خلفتوني من بعدي أعدلتم أمر ربكم أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَأَن تَأْرَحُ الرَّاحِمِينَ وَأَن تَأْرَحُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَاوَهُمْ غَضَبٌ مِن رَب بِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَاوَهُمْ غَضَبٌ مِن رَب وَذِلَّةٌ وكذلك نجزي المفترين، وكذلك نجزي المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين لامل السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم. ولما سكت عموس الغضب أخذ الألواح. ولما سكت عموس الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وفي نسختها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا. واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَايِفَلَمَّا أَخَذَتْهُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَايِ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 وإنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 117. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء قال عذابي أصيب به من أشاء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 من قبل jacket within Selva Shepherd واصلت quy predicted human thatsin The Poncho Christ yendrith which have frequed θравля Скvio On火 действительно yangai mathematical السورة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المُنكر ويحل لهم الطغيبات ويحرموا عليهم الخباث ويحرموا عليهم الخباث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 الذين آمنوا به وعثروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزله أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض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 239. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 241. ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعبدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعبدون وقد طعناه مثنى عشرة أسباط أمما وَقَطَّعْنَا الْهُسْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَنَبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إذ تَسْقَوْهُ قَوْمُهُ أَنْ يُغْرِبَ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَبَجَسَتْ مِنْهُ ثَنَاثٌ عَشْرَةٌ عَيْنَةٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَةَ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 وَمَا هُمْ لِمُؤْمِنٍ وَرِيكَ كَنُ أَمْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ أِذِنَ لَهُمْ سَكَنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ وَإِن تِلَ لَهُ سَكَنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَيَأْكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشْتَهُونَ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدْخُلُ الْبَابِ سُجَّدًا نَّفِلَ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي تيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون 117. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا 118. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّا و يوم لا يسبتون لا تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّا و لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون. كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمّة منهم لما تعظون قوما اللهم هلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمّة إنهم لما قوما إلا هم مهلكهم أو عذبهم عذابا شديدا قالوا ماذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا ماذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْسُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الذين عَنِ الْسُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن من عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أَلَمَّا كُنَّا نُنَاهُ إِنَّهُ كُلَّ مَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِلَىٰ أَشِدَّةِ الْآمَنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِمَّا رَأَيْتُمْ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِّثْلَهُ وَإِن إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْقَضَاءِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا وَقَطَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه فخلف من بعدهم خلف عرض الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفونا وإن يأتيه معرض مثله يأخذ ألم يأخذ عليهم مثال الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه أَلَمْ يُخَذَلَ الَّذِينَ مَثَلُهُمْ كِتَابٌ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن وأنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنهم ظلة وظلوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى قالوا بلقى. قالوا بلقى. شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريّة من بعدهم. أفتُهلكنَّ أَبِمَا فَعَلَ الْمُبَطِّلُونَ أفتُهلكنَّ أَبِمَا فَعَلَ الْمُبَطِّلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع ولو شئنا لمثلناه فيه ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ أَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. سأ مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. أَمَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ومن يضلل فأولئك هم الخاسعون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب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 أَلاَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَلاَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وللله الأسماء الحسنا فدعوهم بها وذر الذين يلحدون في أسمائه وذر الذين يلحدون في أسمائه سيُجَزَّون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون. ومن خلقنا أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن خلقنا أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم. وأملي لهم. إنك يديمتي. إنك يديمتي. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا, أولم يتفكروا ما, بصاحبهم مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَوْمَ في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن قد أجله فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له. من يضلل الله فلا هادي له. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ويذهبهم في طغيانهم يمهون. يسألونك عن الساعة أين مرسها؟ يسألونك عن الساعة أين مرسها؟ قل إنما المها عند ربي. قل إنما المها عند ربي. لا يجليها لوقتها إلا هو لا يُجَلّيها لوقتها إلا هو في السماوات والأرض ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفيٌ عنها. يسألونك كأنك حفيٌ عنها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل إنما علمها عند الله ولكن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 ولو كنت أعلم الغيب لست أكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لست أكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها والذي خلق من نفسه حلة وجعل منها زوجا ليسقون إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين صالحا لنكونن مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحٌ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحٌ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم فدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين بدؤهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها. ألهم أرجل يمشون بها. أم لهم أيدي يبطشون بها. أم لهم أيدي يبطشون بها. أم لهم, أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل دعو شركاءكم ثم كيذون فلا تنظرون. ولدوش ركأف ثم كيذون فلا تنظون إن ولي الله الذين نزل الكتاب إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَذِ الْعَفْوَ وأمر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قد العفو وعمر بالعرف وعارض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم سميع عليم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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصون وإذا لم تأتيه بآية قالوا لو لجت بيتها وإذا لم تأتي قُل لَّوْلَا جِئْتَ بَيِّنَةً قُل إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي قُل إِنَّنِي أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون